وَسَارِعُ إلَ مَغفَِةٍ مِرَُبِّكُم وَجََّةٍ عْضُ السَّموَات وَالأَرضُُ وَعدِدَّت للِمُتَّقينَّ نَيُم فقُونَ فِي السََّّّاءِ وََّّ الرَّاءِ وَالكَاضُوِ مِين اللَّائضَ وَعَافِين عن النَّ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 نَصَرَ فكُم عَن أُم لِيَبْتَلِيَكُم وَلَقَد عَفَا عَنكُم وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ